فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه من هبّة غا الفتن فيتبعون ما تشابه من هبّة غا الفتن وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَنْظُورَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَنْظُورَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِثِ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 إِنَّ ٱللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا وُضِعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّى أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا لَبَاثًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا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 هناك دعاء زكريا ربه قال رب هب لي من دعك دريّة طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بإحياء مصدق بكلمة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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجههم في الدنيا والآخرة وبين المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلو وبين الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد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 كفيك من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا فقلت عالو ندع أبنانا وأبنكم ونسانا ونسكم وأمفسنا وأمفسنا ثم نبتهي الف نجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء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 قال أقرضوا وأخذوا على ذلك إصري قالوا أقرضنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 فَلَيُنْقَبَ لَمِنْ أَحَدٍ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُنَائِيَةٌ لَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كل الطعامك نحل اللبن إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قُل فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِلَّا أَن تُم صادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِن بَعْد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَ عِوَجًا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 وَإِن كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَنَقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا أَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبِيَنَاتُ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَمِيَّ الضُّجُوعُ وَتَسْوَدُ الضُّجُوعُ فأما الذين سُوَدَّتْ وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بَيَضَّتْ وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون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 ولقد نصرتم الله ببدره وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُنِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَّلِّينَ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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأوقتل قلبت على أعقابكم ومن يقلب على عقبه فليضر الله شيئا وس يجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مأجلا ومن يرد ثوابد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 فَثَابَكُمْ غَنَمًا بِغَمٍّ لِكَيْ لا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 ون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هنا قل لو قلت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضايعهم وليبتلي الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو متب لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متب أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا قلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر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 لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يَتَلُو عليهم آياته ويُزَكِّيهم وَيُعْلِمُهُم وَيُعْلِمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.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 وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُوْنَهُ فَنَبَذُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 وقاتلو وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.